وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُم لِسَاجِدِينَ قَالَا يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وَإِخْوَتِهِ ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مَا لَكَ لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مَعَنَا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أني أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أني يجعلوه في غيابة الجب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 وتركنا يوسف عين دم تاعنا فكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب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 وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ, وقالت إِخْرُجْ عَلَيْهِنْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها أنتم وأباءكم مَا ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخرى بسات وأخرى بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إِلَّا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حصل الحق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا تُؤْنِي مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيَ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتسيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما فَمَا إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا ظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ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 قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَضْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 نكل في ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فازد تبصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون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 تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْا حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء رحمة وهدوء رحمة لقوم يؤمنون